ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الْأَرْضِ رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَّ الله غني حمير وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وإن جاهداك على أَن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه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 ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير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 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ في النهار وَيُولِجُ النَّهَارَ في الليل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إن في ذلك لآيات لكل صباب شكور وَإِذَا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البل فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن نكم الحياة الدنيا ولا يغرن نكم بالله الغرون إن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 أكسب غدو وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.